الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اطمأ أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما انزل على محمد وامنوا بما انزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم كبر عنهم سيئاتهم Köszönöm! I'm أَفَمَا كَانَ على بينت من ربك كما زين له سوء على بينت من ربك أفلم على بينت من كما زين hogy I'm <laughs> going